MULȚUMIT اللي <تصفيق> جرى أجيب يعني أجيب لو كان تحت الهراسة لا تكون مكثر أجيبا Kuru Să تعبت ومضيت وين لا انا مش في القلب من عيني لا انا مش غايب ولك في القلب من العينين تحكي من العينين أنا، أنا، أنا، أبارك، صرح بالأمور